إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أن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 لهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون